بسم الله الرحمن الرحيم الافلام لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليه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 كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بنقاء ربكم توقنون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 فيه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم وما لَهُم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق وَطَمَعًا وطمعا وينشئ السحاب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 قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنار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 سالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب الزفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمر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 كلهم سوء الحساب ومؤهم جهنم وبأس المهد أَفَمَن يَعْلَوُ أَنَّمَا أُنزِلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحُقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّهُمْ يَكْفُرُونَ ما يتذكرون الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به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 لعنت ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع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 لا إله إلا هو، لا وعليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنًا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى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 قوم ريكن فامريت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء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 الله فما له من هاده لهم عذاب في الحياه الدنيا ولعذاب وَمَا لَهُمْ وما لهم من الله من الله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 والذين آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهَ قُلْ إِنَّمَا أُمِذْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا من قَبْلِكَ وجعلنا لَهُمْ أَزْوَاجًا وذريه وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كتاب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 بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب